أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء خوايب خشندية مهربان. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. باء ألف لام راء. أَمَّا تَكَانَ قُرْآنِي نَجْوَرِي بِحِكْمَتِهِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن آذِنَ النَّاسَ وبشر الذين آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين آية بلاي خلك وسيرك إما نجاما كرد وبوبيا وجلخويا بيان وتو كآدمي بترسيا ومجدب دبواني باوريان هنا و كبيجمان بويان هيا بلاو باي برز لاي فرورد جاريان بلام بباوران وتيان Begumann Anpya ve Zadu bazı çi âşkıraya İnna Rabbakumullahu الذي خalqa السماوات والأرض في ستة أيامin Thumma istawa ala العرş yudabbiru الأمر Ma min şafi'i illa min بعد idnih Thalikumullahu Rabbukum fa'abuduuhu افلا تذكرون براستي پر وردگاری ای و او ذاته کهمو اسمان كانوا زوی درس کرد تاشان سویسر ارش خواهمو کارو بارکان هض سورینه هستکا کاریق نیبوکس مگر لپاج رگدانی او او ذات پر وردگاری ای إليه مرجعكم الْحَقُّ ۚ الله شَاءَ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا عَذَابًا قَرِيبًا ۚ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قرآن ويهامو تان هربوا لا يأوى بلين إخوة حق <تصفيق> وراسته بجمع خال سرتا ودروس كراء ودروس دكات دواي مردني يندوب على دروس بو اوي پاداشتي اوانه بدات وك روايان هينا و كل دوي تاچ يا كرد و بدات گرانه وا اواني با وريان نهينا و تایبت بوانه خوات نهوي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 يفصل الآيات قوم يعلمون خواة ذاتك كخوري جراوة بتيشك من جيش جراوة برونا بو غراني مان تنقو ناغي چي دياري کردوا بو او اي و حسابي مان و روجي پيبزانن خواة واني درس نكردوا بحق راستين به.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 سن نشانو بلقه يا ابو اوانيك خويا اند فارسنوا الاخوات ترسن ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون براستي اواني بهوا ديداري امنين لدوار وجدا ورازيب بجيان دنيا وَالذَّنِيَابُ نْپي وَأَوَانِيبِ أَجَانْدَ أَتْكَانِي إِمَّا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِمُونَ أَوَانَتْ جَايَ نْدُزَخَ لَبَر أُكْرُ دَوَانِي كَلَدُنْيَادَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يهديهم رَبُّهُمْ بإيمانهم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. براسي أواني برويان هناو كرد وتككان يان كردو. فرورد جاري عن رين مونيان دكات بهوي باور كيانو. روبار كان دينودة بجيريان دالبا خوب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعايا تيدا أويك ذليا فاكو بيقردي بوتو أيفر وردق المان صلاة وكردين ليان لو بها اشتدابو شي سلامة ودعاها من دعايا أويك ve gömen su tasu ندر الَّذِينَ لا يجون لقا أنا في قوغيهم يعم وگەرخوا پەل بکرددا لە قبول کردنی دوعااي ش خراپەدا بۆ خەلچ وەك پەلکردنی لە قبولکردنی دوعا خير و خۆشی ئەوە ماوەكان دوایی پێدەهێنرا بۆە موڵی ئەوانە دەدەين بەهی وی دیداری ئێمنین لَنَاوَجُ مَرَايُوسَ كَشِيخٍ خُيَّانَ دَابُ صُورٍ نَوَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أو قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وكاته آدمي زياني جي لبكويت براكشان يان بدانيشتن يان بپيوة لمن دفاريتوا انزا كاته لامان برزيان كيونا دا من هشت دروات دتت سرحالي پشوي وكهاوارو دعي نكر بل بولا بردني زياني كدو تاري بو. بَوْجُرَ رَازِنْدَاوَ تَوْبُو زِيَادَ رَوَان أُكْر دَوَانِي كَدَيَان كَرْ وَلَقَدْ أَهْلَكَتْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَالِكَ نَجْزِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ گەلوونەتەەوە لە پێش ئێوەدا کێنا حقیان کرد لە کاتێکدا کە پێغەم بەرانیان بە بەڵگەی ڕونەوە بۆ هاات هەر باوەڕیان نەهێنا ئا بە و جۆرە تۆڵە لە کۆمەڵی تاوان باریان دەستێنین من بعد لناور كيف عملون لە پاشان ئێوەمان کرد بە جێگر و جێنشین لە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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وكاتب خوين ريتو بسريان داء ترون كان إيماء أوانيب تمايد دار إيمانين لدوار وجدادلين قرآن يشي ترزق لم قرآن بين يام بيقورا ay Muhammed sallallahu alayhi wa sallam pe amble bomenni akala lan khomobi goram min chwen hitch tena kawum dzgalawi suruj dakret bom barasti minda tersim agar sar peci parvardigaram bikam la szaay roje chi gauraka roji dwaya qul <Sessizlik> law الله ما تلوته عليكم ولا أدرك به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أ تعقلون تعطلون حيا بلي أجر خابي وستاء أم قرآن من ذخ فيندوبوتان ولو أجدار من ذكردن Son kabe e guman min ma mawlana w tanda ma wita mani chi dresh pes hatni am quranan dai aya e wa bojirna ban man iftara ala allahi kadiban aw kadhaba bi ayatihi la mujrimun يَن أَايَ تَكَانِ قُرآنَ بَدْرُودَ ابْنِ بَرَاسْتِي تَاوَمَ بَارَاً رَزْغَاناً بَن وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاءُ أُولَٰئِ عِنْدَ اللَّهِ قل أتلفبون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشترون أو <تصفيق> أنا بيت قال أخواش تاني جدا بارستن كنزيان يا بيت النسود مان لا إخوة أي محمد صلى الله عليه وسلم بوان بلي آسمان كان وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا بخوا وَاحِدَةً كبي كانوا وما كان ولولا كلمة سبقت من رب كلا بينهم فيما فيه يختلفون. خل شيء لرابر هل هلك أمد بون بروادار بون بخوا إن ذاتيا واس بون وأجر بريار يبشت الندرة للان فالورد قارتو أو بريار ددرة للنيوان يان دال ويكتيد ذاتيا واس ويقولون لولا نزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله، فانتظروا إن معكم من المنتظرين. وأوانا دليا باب هند رأت وبوي، بلجوا نشانه يقلان، فرورد قاريو، تايبد بخوايا. كفاك تساور وان يبكن براستي من ايش لاق الا ودايك ياكم لتساوروان واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان Vakat e mede çiğin ta ku behrek <Sessizlik> baxalçı, la paş ziyanına xoş yakle an koutu, daz bize avan piyand dajran derbary e tekanı e ma, ay Muhammed sallallahu <Sessizlik> aleyhi ve sallam, bleye xwa taspan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 دعوا الله مخلصين له الدين لأن جئتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين. خوازتك هاتو توتان بيدكاد لوشكاي ولداريادة هتا كاتي اول كشتيدن كشت يكان دان جارد بهوي باي شي تاكو خوشو خوش حال دبن پي لپرباي شي زور بهيز لو كشت هلكات شەفۆولان بۆ بێت لە هەموو لاکەوە واگومان برن کە دەور دراونو لە ناو دەەن هاوار دەکە نەخخوا بەدر سوۆزی گردنی بۆ کەس دەکەن و دڵێن سوێنند بەخوا ئەگەر ڕزگارمان بکەیت لەم ساختە بێگومان ئێمە لە سپاز گوزاران دەبین بۆتۆ في يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إن زاكات إخوار زغار كردن كتوبر دزدكان وبخراف كاريل زويداب أي آدم يخراب كارك كان لرأس تيد استمونا حق يكانت زيان هرب وخوف تان لزتيجيان الدنيا بينرخا تاشان قران وتن هربولاي إما يا إن ذهول تان بيددين بوي كل الدنيا دادة دا تان مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلناه من السماء.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 أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون بيغمان ويني جيان دنيا وكباران يقوى لآسمان وباران دومان جابهوي أو بارانوى ڕوەچی زۆر ڕواوە و تێکەل و بەەکداتووە سەوزی و ڕوەچی زەوی، لەوەی کە خەڵچ و ئاژەڵیش دەی خۆن، هەتااکاتێ زەوی بە و ڕوەک ڕونەق و جوانی خۆی وەردەگرێ و خۆی دەڕازێنێتەوە. دانیشتوان و خەڵکی ئەو زەویە وا دەزانن و لا شويا لراجدة إن ذا وقدروا نكرى ولا بكين وجلو وحش هنبو بيت أبو زور الروني دكين وآية بالجون شان كانمان بوجل كبير بكنا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وَخَوَا خَلَقَ بَانْدَكَات بومالي اشتي وأرامي وَرَيْن مُني دكات كبيي وي بورايي راس لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُونَ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ ولا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بو آواني تساكيان کرد وفاداشت تساكترو زياتريان هيا كبينين إخوايا دمو تساويا دانا غري ليناني شهيد رشيو تبوتو زرسوائيك آواني هاوري بهشتن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 نارهم فيها خالدون اوان شكه كردوي خرابيان كردوا تولاي هر خرابيك به اندازي او خرابيت تولاي له دسنريه ورسو اي دا ياندگرت بو يانه هيچ پناه دريګ له سزاي براديك رو يان رجب ودلي دمو تساوي انده پوشرا و وَاذِ يَدَ دَأَمَنَ وَبَهَمِشَي وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ أي محمد صلى الله عليه وسلم Başıp kabuyan, avrajı hemuye koyda kina var. İnzedalın bavanı ha, başyan boğuabriyar da var. Laşvini kota anda nizolun rastın, kota nu butu perestra vakantan. İnzedeçi an zada kina var. Perestra vakani an dalın, eva فكفى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ورد إلى الله مولاهم الحق وضل انهم ما كانوا يفترون لبدا دردكوه همو كسي تيشخوي خستوا وهمو دجرن رنو بولاي خوا ككومتي كرو پروردگار حق راستیانا ولا يوندبه او بستبون قل مي يرزقكم من السماء والأرض أم مي يملك السمع والأبصار أم مي يملك السمع والأبصار و مي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي و يدبر الأمر فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بل آية جي رزق روزيتان داد لآسمان ببالانو لزوية وبروك يا جي خاواني دلسكري جوية وطاوانا و جي زندول مردو در ومردو لزندو مردول زندود دردهيني هل وها كاركان حل دصوريني بيقمان يكسر دلين خواه كوات أي محمد صلى الله عليه وسلم في أن ضليع ديبو خوتان لسزا إخوا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون هر أو خواهي پر وردقار راستي إيوية دي لباش راستي هيك هي جغلكم رأيي تون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بوجور تسباو برياري فرورد جارد لسر أوانيل لا يندوا. كبيجمان أوانبرواناهينا. قل هل من شركاءكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قول الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنات فكون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل لواني كردتان بها بشيخوا كسيه كسهش تجل نبونة بكات إن پاش مردني دوباري بكاتوا بل إخوان نبوا شد دكات إن پاش مردني دروستي دكاتوا Deyce sonra rastıyla da dediğin Qul hal min şurekâikum men yehdi ilal haqq Qul illahu yehdi ilal haqq Afe men yehdi ilal haqq Ahaqq an yuttab'a Amman la yehdi illa en yuhda ما مالكم كيف تحكمون بلي ايل ناو پرسترا وكا تااندا كسيهرن مونيب كاتبور اي قاي راس بلي خوارن مونيدا كاتبور اي جا اي كسيكرن مونيدا كاتبور راس تري شايان تلبوي كيروي بكري يان كسي ريبازي راس شالزانا بها مقر شالزاه بكري او تيثانا وما يتبع أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظن لا يغني مِنَ الحق شيئا إِنَّ الله عليم بِمَا يفعلون.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 للا ينكسيكوا زجال أخوا بل كوب راز داني أو كتابني بيشخويتي ورُنكرناوي كتاب عثمان يكنا هيد جمان تي داني للا ينبر ورد وهاتوا أم يقولون أفترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يا اندلين محمد صلى الله عليه وسلم خوي أم قرآني هل بستوا بدم خواه بوان ابلي سورتك بهين وك أو هركسك كذتوان بان جيبكا بيتك لخواه اَغَرَّ اِوَراز دَكَن بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ أَوَوَاسَنَا بَلْ كَوَانَ بَرْوَايَ امْقُرْآن نَهَيْنَا وَبَدْرُ أَيَّانَ دَانَا كَهِزَّانِ كهشتا سرنجامي سزا طوله قراني ام بو نهاتوا بهماشوا بيامي بيغمبراني ام بدروزاني اواني لپیش امانه وبون ان جا سرز بدكتوم بود وروج ومنهم يؤمن به ومنهم لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين لو ان كبر وابقران دهنه كسيواش ين ه كبر واي فيناهنه عملكم انت بريء ل ما تعملون اگر بر وایان پینه نهای او پاداشتی کردوی خوم با خوم و پاداشتی کردوی خاتن با خاتن ای و برین بر پرسیارنین من دیکم من یج بریم بر پرسیارنیم لوی ای و من أفأ أنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون كفران كسيوا ينها جود لدقران كقرآن دخويني ذا آيتو جفتارد بكران دجنويني أجرتي أوكرانه تشتينجن ومنهم من ينظر إليك فأأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون وحيوايان هيا درواني بوت ديا اتو رنموني تشيركاندكيد اجرسي او تشيرانا الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون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 o rojey kahwa hamu yan koda katta. Dallin la dünyada nma o nteva saat işi kım nbede la roş? Khuyam beya ktrdana senen. Barasti zerd man bun awan kabruayan nhe nabzindubun ovdidar kahwa. Wa awanar inmon انك بعض الذين نعدهم او نتوفاهم انك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون براستي اجد نشانه بدين هندق لوي بلين مانداو بيان ظالبون بسرياندا يا توب مرينين ايش بديحاتني او قرانه وين هربو لاي ايمايا ولكل خوشا الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون و بوهم گدک پیغمبرک ابوا زکاتک پیغمبرک انقیامت دهات بولیان بریا د دې د نیوان یاند وأوانه يستميان لنأكله ويقولون متى هذا الوعد إنكم صادقين ضلين كيد ب أو بلين هرشا أجرئ ورازذك أن قل لأملك لا لنفسي ضروا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقزمون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلئ بدست منيبو خودي خوم هيد زيانوسو ديك مقر أوي خواب يويت بوهمو قلونة ويكاتيش دياري كلاوها أقر كاتكان هاد أوانساتيك دوادك ون نبيشيجدك دكون. قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عذابه بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يستعجل منه الْمُجْرِمُونَ توب لي بوانا بيمبلن أجرس زاي الآن وقد كنتم به تستعجلون اي كاش او يرويدا وبدي هات اي وبرواي بيدين استبرواي بيدين خبراستي اي وفلي هاتني تانذكر ثمَّ قِيلَ لِلَّذينَ ظلموا ذُوقوا عذابَ الخلدِ هل تُجْزونَ إلا بِمَا كُنتم تكسبون إن زادوا تري بوانك استميان كردوا شيء آية إيه والتوالتان ليه الصندريه مقر بهوي أوه نبي كخوتان قل إي وربّي له حق وما انتم بمعجزين اي صلى الله عليه وسلم لا د او سزايا الراسته بديدت فيا بليه بالي سن او راسته وايونات فانفوتان ليقرتل ولو لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسرن دامت لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اگرهي هرکسي اكبئت كستمي كردو على دنيا دا هرچي لزويدا اي لبریتی خوي دیدات وبباب وران قشماني خو اندشارنه لو روزدا كاتك اوس زايد بينن جاب رياض دري لنيوان ياندا بدادوري واوان هيچ ثميا الله حق اكثرهم لا يعلمون اغداد بن براستي مل شيخايه اويلى اسنان كانوا زبيدايه اغداد بن براستي بليني هر شيخا راسته بلا مزهر بيان نازان هو يحيي ويميت واليه ترجعون اخوايد جينات دمرينات وحرب ولاي اودق رين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين أي خال تشينا بجمان بوتن هات قرآن للايان فرورد جرتان تانوا وشفاؤ تاريب وأويدا نودلو درون ثاندا ورينموني ومهرباني ببرواداران قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلح حربهوا تاكو مهرباني خواويا ذاكواتا باب خوش الخوشبن أوَتَأْكُلُونَ فِي مَا لَمْ يُؤْحَلَّ لَكُمْ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ مِن او اخوانا دو يتخوار وبوتان لرس فروزي هاندي تشيتان كرد بحلال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وجمان اوان تذكروها الابسن بناوي اخا وللروج دوايدا براستي اخا خاوني تاكوا بحر بسر خلچيو بَلَوْمَ ذَرَأْنَا لِأَهْلِ الْقُرَىٰ أَنَّهُمْ يَكَذِّبُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ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 وهرتي لقرآن بخويني وإهارك الدواء يكبكن بأجمن إما بستان والشياطين آجادارين كاتي درونا ناوي أو بيوي خريكن ووالناب إلى بروبرد جارد بأن دع زي جرديلة نلا زبي ونلا آسمان ونبت سو كتلة وجرديلة ون جورة كتلة وجرديلة مجر أو تالنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أغادار بن بيقمان دوستان إخواء ترسيان لسرنية خفتي جناخون الذين آمنوا وكانوا يتقون أواني باوريان هنا وهميشا خوايا اندفاريز من أخواء ترسن لهم البشرا في الحياة الدنيا وفي الاخره لا تبدي لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم هر بو اوان مزجني دجيان الدنيا دا ولدوا الروح ججد قران كان اخوان هر اوي سركوتني زور جوله ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. باغم بارد نكد وتي أوانا. سنك براسي هازود صلاة هموي بأخايا. خواج بي سريزانايا. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ آقادار بن براستي بوخوايا هرکز لآسمان كان هرکز لزويدايا هيرويا نكرد وأواني بيتك الأخواة دفرستن برزت روانه أو بشانه بوخاء، أوانة نهاش شين كوتون، وأوانة نهاذ رودا كان بجمان جواترش الدلين. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً. ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون اخوا يزاتك شيب ودانا وانتات يا يد بحسينا روجي شيدانا وبرونا كلوا براستي لوذا كباسكلا تنبلغوا نشانه يا بوكسان كدبستنوجيرن قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عيدكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أو أنا خوا من داري بخوي هالبجاردوا؟ فأشيو بيعاردي بخوا أو بيني أذا تنها أو خا ونيا نهرتي ولا أسمى نكاني هرتي hij balge ektandaniya bame kedilen ay shtek dalen bedem khawa kanayza nu baagan lay ul innal ladina la yuflihun ay muhammad sallallahu alayhi wa sallam bale barasti awalay kadro hal dabstin banawi khawa hijz مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ سُنْكَ بَهْرَوْ رَابْوَارْنِي چِ كَمْ لَدُنْيَا دَا بَسَرْدَبَنْ تَاشَان بولَي اے مَيَقَرَانَوَيَانْ انزا پیاند چه جين سز بَهِيَ أَوْى كَبَرُوا يَا نَهْنَا تَامِرْدَن وَأَتْلُ عَلَيْهِم إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ أَمْرَكُمْ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون أي محمد صلى الله عليه وسلم دنقباس هوالي نوحيان عليه الصلاة والسلام بو بخوين رواء كاتب غل كيود أيج أقرب لاتان وقرس وقران ما نوم لناوتان داو A mojgarik kirdenim bu tanbeye tekanıxwa, awa men peşten bıxwa bastıw. Ey aşkkarı bryarı xıtan koku ne olaglha obaşakantanda. İn zaba karı bryarı kantan şala ve nebi belatanda. Balku aşkla bed. Taşan pala marmı bdenuma ummadan. Fa in إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. زا أجر سر فيتيان <تصفيق> كردم. پشتم تيدكن. أو من دوام نكرد ولتان هذ پاداشتك. پاداشتي من هلا سرخواي. وفرمان فيدراء. كَلَفَرْمَانَ بَرُو مُسْلِمَانَ بَمْ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَافَ فَوَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَالْضُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ أو زَابَدْرُ أو أوانش كلا قلبي بون رزقار ما كردن لكشت يا كدا وكرد مانن بدين شيناني او أوان لزوي دا أوانش مع جل أوف خست كبروا يم بقى تكاني إيمانه هنا إن ذا سلنس بدوب البروان بزانتهم بدو ورجو آكام ترسين روان ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فجاؤوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين إنزال دواي نوح نادما في غمبلانج ونوجلكانيان أوانشهاتن بولايان ببلجرو نكانوا كثي نهنا Bawa'yka lara burdu da burwayan peynihen abu Bawa'yka lara murda neyin basa dili desdereşkaran da Thumma ba'athna milba'dihim Mousa wa Harun ila Fir'aun wa malaihi bi ayatina Fa'stakbaru wa kanu qawman mujrimine Pasha'a nardman la موسى و هارون بولاي فرعون دستو تاقمكي وبلغوا معجزتان ما بلام اوان خويام بگورزانيو اوان هوزي چيتا وانبر بون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ذاكاتي بويان هات حق راستي لال ايموا وَتِيَنْ بِيَقُمَانْ أَمَا جَادُوا يَشِرُونُ دِيَارَةً قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ مُوسَىٰ وَتِيْبَيَانْ آيَ أَوَا الرَّاسِ تِيَدَلِينَ جَادُوا كَاتِيبُوتَانْ هَاتُوا آيَ أَوَا جَادُوا كَذٰلِكَ بَازَارَ الرَّزْقَارِيَّ النَّابِعَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَنفَتَنَ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَتِيَ آنَ آيَةٌ بو اويدا مان تيلوي باوبا فيران مان لاسريبون تابو هر دوktan موسا او هارون بيت گوراي سروچي لزويدا وا ايما هرجيز باورتان پيناكين وقال فرعون ائتوني ساحر عليم فرعون وتيبكم لكي بم بينهم جادو بازي چي هر زانا قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون زكاة زادوا بزكاه موسى فيو أويدت أنبيها وجن بها فلما ألقوا قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن زاكاتي جادوا كان يانفردا مساوتي هرتي إيوهي نوتان جادوا بيقمان خواب زويبوط صليدكاتوا سنك براستي خواة ساتشناكات كردوي خرافكاران ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون خواحق راستي سردقات بفرمان برينكاني بتعاون بارانشبياننا خوج ب بما آمن لموسى إلا درية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ جَالَسَرْتَا وَبَرْوَاي نَهِنَا بِمُوسَى چان گنجے نَبَد لَگَلَكَي بَهَيْتِر سُوبِي مِيَانَ لَفِرْعَوْنُ پِيَوْمَا قُولُو گَوْرَكَانِيَن نَوَگ بِيَان جيرنُو بوبِي دِينِي بَرَاستي فِرْعَوْن خَوْبَ بو. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وموسى وتي أيها لكم قرأوا برواتهم بخواهنا أو تنهاب بخواه ببستن اَغَر اَوْ فَرْمَا بَرُ مُلْكَتَنْ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ أوَانِيشُوتِيَان تَنْهَاقِشْتْمَان بِخْوَابَسْتُوا أَيْ فَرْوَرْ دِغَارْمَان مَمَنْ جِيَرَبَجِي أَشْكَانْ زَبُوغَلِ يَسْتَمْكَارَان وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القوم ورزقنا مكببا زيخ خوت قدسكم لي ببروان واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلتا واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين ونجى ما موسى هارون kepechi be nu amadeb kan tan khanu yak lam sardak ketey dab hawenawa wa khan wa kan tan rubkan qiblu وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا, ربنا ليضل عن سبيلك رَبَّنَا طَمِّسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى فَلَا يُؤْمِنُوا حتى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَمُسَاوَتِي أيْ كَرْبَ دِغَارْمَنْ بَرَاستي تُبَخْشِي وَتَبْفِرَ عَوْنُكُمْ وَمَلَكَيْ خُكَارِ رَازَانَ وَمَالُ سَامَانِ زُلْجِيَانِ دُنْيَا Ay parvardı bu ayy, xalıg gumrabı kanları geyito. Ay parvardı Germân, lanavi barıumeyhe almalı samanyan. Dıla kanyan كون كبروان آهين انحتاد بينان سزاي سخت آذار در قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون خواي قول فرمو بيقو من هر دكتان ور جيرا انزا خورا قرو بردوان بن نخوا وَمَكَثُوا نَشْرَ رِيقِي أَوَانِي كَنَازَانَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ لِلْبَحْرِ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوَى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إن ذا نوي إسرائيل ما لدرياك فراندوا إن ذا فرعون لشكرك شوين يا كوتن بوسطا مودزريج كردن اتا اوكاتي خريق بو فرعون بخنچه او ساوتي بروام هنا كهيس پرسترا ويغنيا تزيغل او خواينا بيت كبروايا بي هنا ونوي اسرائيل ومن يشلم مسلمانا نم اال وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين استبا وردينيت كبي جمال لوو پيش سرپيتيت وتولى خرافك ارانو تيكدرام بويد فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك ايه وانك كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون بلام لا شك لدريار رزقارد كين بو أوي ببي بو توديت وبراستي زوري لخلتي بي اغان لا بالقوا نشانكاني ايما ولقد بوئنا بني اسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون <تصفيق> بَرَاسْتِي فَرْوَدِگَارِت بَر يارِ دَلالِ نِوَانِ يَن دَلَ رُوجِ دَوائِدَا لَوَي أوان تِدارَجَابُون فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ, فاسأل الَّذِينَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتمرين جا اگر تولگمان دایلویکنادو ما نتخاره وبوت او پرسیال لوانب کککتیبی اسنانی شارزانو دخوینن ولقیشتو سوین بخوا براستی بوت هاتوا حق راستی لپلوردگاتوا ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولو نشمة بكنيشان كان إخوان بدروزان يباوريان بينهن. أجرواب كي أودتي تريزي زرماندان و. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. براسي أوانيدرتش وتسبا وبويان برياري فرورد جارت. برواناهن ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم برواناهن هرصا بويعم بيدهم وبالجو نشانك هتادبين بتابي خويا ان سزاي سختي أزار در فلو لا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس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 بلا مقاليو نص عليه السلام كاتيهمو برواي هنا پيش هاتني سزاك لا مانبرلا سريان سزاي سر شوري ورسوئيل اجيان دنيا دو بهرو خوشيمان پيدانتاما ويك ولو شاء ربك لا من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكرهن ناس حتى يكونوا مؤمنين واجر ترور ديار بي خلكي ولا زويده همو تكرا دي اياته اي محمد صلى الله عليه وسلم زور لخلكيدك هتاب ابن بروادار كان الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وبوهيت سيغنيك بروا بين يمقر خوا. وبيسي بيبا وريد خات أوانيك تينا قنبيرناك نوا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ سر زبدة سين الأسمان كانوا زويذاء كسين شانو ترسين ركان هتسود ناجيا بكسانك هينن فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم ف تغر إي معقوم من الم تڵين دە چاوەوان چی دەکەن بێزگە لەڕداوێک وەگر و داوەکانی ئەوەی كە براستي من اجل ا و دالت ساور وانا نم ثم ننج رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين عاشان امر رزقاري ذكين لكاتنا راحت داء من عليه الصلاة والسلام اباني بروان هناوا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 فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ ولكن أَعْبُدُ الله الذي يتوفاكم وامرتم ان اكون من المؤمنين بضي أي خلچين اجر اي ولا غمان دان راستي اينكم او من نا فرستم او وَمِنْ فَرْمَانِمْ تِكْرَاهَ وَكَلِبَ رُوادَلَانِ بَمْ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَلِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَفَرْمَانِمْ تِكْرَاهَ كَرُودِ رَيْكُ رَاضٍ كَبُوَائِنِكَ رَاضِعٌ وَبَهِذْ جُرِّ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَثْعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ هاوار مكه ومفلس تبز قال اخوا شتنه سودت بيدا جناهت ونزيان لدادات اذا او بيغمان او كاتاتو لاستمكراني وإن يمسسك الله بضر فلك شيكله إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم واجر خابتوبك ينات زيانك هج لا درقنيه بو او زيانه بيت قال اخوا واجر خير وخوشي شي بود بو او هيس برغريك بهرمن دي دكات أو كسي خوي بيويل بند كاني وهر أولي بوردي ببزي يا أولي أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن فإنما لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل أي محمد صلى الله عليه وسلم بلئ أي خلچين برأس تي قرآن حقتا بوها تولي لأمبر وردقارتانو زا هر كس رينموني ورقرتب أو بيقوما قازان زي رينموني كي بوخويتي هر كسي جمرابو بيت أو بيقوما زياني جمرابون كي بوخويتي ومن لأيه وبربرسيار نيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين شوين أوبك وكسروش كلاوبوت وبآرام خوغير بهتاخوا برياري داد لنيواني توأواندا وأو تساكتريني هموداد ورو بريار درانة.